نحدث اليوم بكل فخر وشرف عن بطل من أ ب ط ا ل ا ل إ س ل ا م وعلم من أ ع ل ا م ا ل أ م ة ورجل من رجال التاريخ ت ا والحديث عن ا ل ص ح ا ب ة وعن ا ل أ خ ي ا ر لا يمل وصاحبنا اليوم هو من السابقين المبشرين بالجنه احدث عن طلحه بن عبيد الله ا بن عثمان ابن عمرو بن كعب ا بن سعد ا بن تيم ا بن م ر ة ا بن كعب ا بن لؤي ا بن غالب ا بن فهر ابو محمد التميمي القرشي احد المبشرين ب ا ل ج ن ة واحد اصحاب الشوره ا ل س ت ة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض و ط ل ح ة في النسب هو ابن عم ابي بكر الصديق و أ س ل م ط ل ح ة على يد أ ب ي بكر و في م ك ة كان قريب لهم و هم جميعا من بني سعد بن تيم تيميين يسمى بن و ف ل بن خويلد بن ا ل ع د و ي ة قرن بين أ ب ي بكر و بين ط ل ح ة في الحبل و ما استطاع أ ح د من بني تيم بن م ر ة أ ن يفكهم فكان أ ب و بكر و ط ل ح ة يسمون بالقرينين ل أ ن ه م ا قرينا في حبل معا طلحه بن عبيد الله أ س ل م و هاجر و في ا ل ه ج ر ة آ خ النبي صلى الله عليه و سلم باعتباره من المهاجرين بينه و بين أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن و لم يشهد ط ل ح ة و ا ق ع ة بدر ل أ ن ه كان في ت ج ا ر ة للشام و بدر جاءت ف ج أ ة غير أ ن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب له بسهم فيها و لما جاء يوم أ ح د كانت لسعد رضي الله عنه اليد البيضاء سئل ابو بكر الصديق عن يوم أ ح د قال ذلك يوم كله ل ط ل ح ة و أ و ر د أ ب و يعلى الموصلي و الترمذي في السنن قال ط ل ح ة لما انحاز النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كنت فيمن انحاز معه و معنا اثني عشر رجل كلهم من ا ل أ ن ص ا ر إ ل ا أ ن ا فلما جعل المشركون يريدون قتل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال من لهؤلاء قال طلحه انا قال كما أ ن ت يعني مكانك فقام له أ ح د ا ل أ ن ص ا ر فقاتل و جاح فحتى قتل ثم قال من لهم قال طلحه انا قال كما أ ن ت فقام أ ن ص ا ر ي حتى قتل ا ل إ ح د ى عشر رجل ولم يبق إ ل ا رسول الله صلى الله عليه وسلم و ط ل ح ة فقام إ ل ي ه م ط ل ح ة يقاتل قتالا ل أ ح د ع ش ر ر ج ل حتى إ ذ ا اشتد القتل ونزلت السيوف تلقاها بيده فقطعت أ ص ا ب ع ه وشلت يمينه فقال عند ذلك حس يعني أ خ قال أ م ا و إ ن ك لو قلت بسم الله لرفعتك ا ل م ل ا ئ ك ة والناس ينظرون ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي أ و ج ب ط ل ح ا ل ج ن ة يوم أ ح د أ و ج ب ط ل ح ا ل ج ن ة تلقى ا ل م س أ ل ة بيمينه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان انشد شيئا في ط ل ح شي عجيب قال له أ ق و ل لك شيء في طلحه فقال حسان و ط ل ح ة يوم الشعب آ س ى م ح م د على س ا ع ة ضاقت عليه وشقت يقيه بكفيه الرماح و أ س ل م ت أ ش ا ج ع ه تحت السيوف فشلت فكان إ م ا م الناس إ ل ا محمدا يعني أ ح س ن منه إ ل ا ا ل رسول قال فكان إ م ا م الناس إ ل ا محمدا اقام رحى ا ل إ س ل ا م حتى استقلت فقال له النبي صدخته طرحه يا و ا ن ت د الشده مستوعبين ازولد قمره وقدم يدينو ياما شلو عليه ي ت س ل ت لما ا ل أ ص ا ب ع تقطعت قال حس يعني أ خ قال لو قلت بسم الله الملكه كانت ترفع قدام الناس ك د ه وناس شايفينك وحتى ماهين قال اوجب ط ل ح ة ا ل ج ن ة وحتى أ ن ش د الصديق شعرا في ط ل ح ة يقول فيه أ ي ا ط ل ح ة ا بن عبيد الله وجبت لك الجنان وزودت المها من العين وزودت المها يعني المها من الحور ا ل عين وزودت المها من العين وبالتالي شهد ط ل ح ة رضي الله عنه يوم أ ح د وكما قيل ذلك يوم كله ل ط ل ح ة كانت له فيه اليد البيضاء والعزيمه ا ل ق و ي ة رضي الله تعالى عنه جاء في فضائله وفي مناقبه ما رواه البغوي في شرح ا ل س ن ة قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من سره أ ن ينظر إ ل ى شهيد يمشي على ريليه فلينظر إ ل ى ط ل ح ة بن عبيد الله انتهى الكلام شهيد ماشي ب ك ر عينه وفي الترمذي وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي أ ن اعرابيا جاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ي س أ ل ه عن قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه قال ما قضى نحبه ف أ ع ر ض عنه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولم ي ج ب ه الحديث في الترمذي وصححه ا ا ل أ ل ب ا ن ي لم يجبه س أ ل ه ث ا ن ي ة ف أ ع ر ض عنه ولم يجبه و ا ل ص ح ا ب ة ينظرون و جاء ط ل ح ة بن عبيد الله بالباب و عليه شيء من ا ل خ ض ر ة فقال له أ ي ن السائل عمن قضى نحبه قال أ ن ا قال منهم هذا و أ ش ا ر إ ل ى طلحه ضمن الذين ق ض و ا نحبه و بشر ط ل ح ة بن عبيد الله ب ا ل ج ن ة و هو حي وفي صحيح مسلم حديث عجيب وخبره عظيم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ص خ ر ة عند باب حراء في م ك ة فارتجت ا ل ص خ ر ة وكان معه أ ب و بكر وعلي والزبير و ط ل ح ة فقال اهدى إ ن م ا عليك نبي أ و صديق أ و شهيد فدل على أ ن ع ل ي قتل شهيدا و أ ن الزبير قتل شهيدا و أ ن ط ل ح ة بن عبيد الله قتل شهيدا رضي الله عنهم جميعا عرف ط ل ح ة ب ك ث ر ة البر والجود و إ ط ع ا م الناس وعند بئر الجبل في ا ل م د ي ن ة على أ ط ر ا ف ه ا دعا ط ل ح ة الصحابه جميعا فطعموا عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ك يا ط ل ح ة الفيار وكان يلقب ط ل ح ة بالفيار ل ك ث ر ة ما يفيض, يفيض من البر و الجود قال طلحه عن نفسه سماني رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أ ح د ب ط ل ح ة الخير و يوم ا ل ع س ر ة ب ط ل ح ة الفيار و يوم حنين ب ط ل ح ة الجود و لقد كان علما في هذا الباب و ج ا ء ت عن ذلك و رويت عنه في ذلك أ خ ب ا ر منها ما روته سعد بنتعوفن ا ل م ر ي ة و هي ز و ج ط ل ح ة قالت د خ ل ت على ط ل ح ة و ه و خاثر خاثر مش بسين بس ا ل ث معناها مجهد و متعب فقلت له ما ل ك أ ر ا ب ك مني شيء د ي المرا ا ل ع ا ق ل ة ل م ا تخش تلغى ا ل ج ل ى م ض ا ي ق تقوله ل ي أ ن ا زعلك ت ل ع ل ك ما ز ع ل مني د ي المرا ا ل ع ا ق ل ة المرا ا ل م ط ر ط ش ة بتقول يشرب من ارابك ل ب ح ز ع ل ن زعلان لترشي المطلطشة ي سويله في ز ع زعلان ل بلا السبب لا زعلان المرة أما شنو ستين دهية م قلت أرابك مني شيء قال مال وجدته عندي فغمني بلاي ذوب بيغم بيغم الجمال يا في فغمني أخي وشنو قالت له أ ي ن أ ن ت من أ ه ل ك و إ خ و ا ن ك قسمه في صرر ضعه في ص ر ر وقسم عليهم قال لها أ ن ت ا م ر أ ة ص ا ل ح ة ا ل م ر أ ة ص ا ل ح ة بتقول له ناس محتاجين وتكلموا تقول فلا المحتاجين بجاي تخلي الراجل تساعدوا على, على الانفاق مش تكوش على, على الشغله كلها قال كذا قال خازنها فقسمها وكانت أ ر ب ع م ا ئ ة أ ل ف وباع طلحه بن عبيد الله دارا ب س ب ع م ا ئ ة أ ل ف وجلس في بيته وقد أ ر ق و أ ص ب ح الصباح قال والله ما نمت حتى الفجر لماذا قال كيف يكون عندي في بيتي س ب ع م ا ئ ة أ ل ف قال انا متى ق ل ن ل ر ج ل ما نام للصباح فلما أ ص ب ح الصباح قسمها على الناس جميعا هذا هو ط ل ح ة بن عبيد الله الفياط ولما قتل عثمان رضي الله عنه بايع ط ل ح ة علي رضي الله عنه ثم خرج في الجمل ووقع في ا ل ب ص ر ة ما وقع من القتال وقتل ط ل ح ة بن عبيد الله خارجا من ا ل م ع ر ك ة انسحب ط ل ح ة لما وجد القتال هو جاءت ا ل إ ص ل ا ح لما وجد القتال انسحب فرمي بسهم غرب أ و غرب يعني سهم طائش فوقع له في ركبته وقيل أ ن ه كان على فرسه ف ا ن ط ظ م السهم بين الفرس يعني شق ا ل ر ك ب ة والتصق بالفرس و ج ر ت به الفرس وقيل أ ن ع ل ي رضي الله عنه وجاء وجده ميتا في ا ل م ع ر ك ة فجث ى على ركبتيه ورفع ر أ س ط ل ح ة و ض ع ه على فقده ومسح عنه التراب وقال إ ن ه يعز علي يا أ ب ا محمد وكان ل ط ل ح ة موسى وعيسى ومحمد من ا ل أ ب ن ا ء ومحمد كان يلقب بالسجاد وقتل وكان رجلا صي صينا وذا دين و ع ب ا د ة وقتل مع أ ب ي ه يوم الجمل إنه إلى أن الله يعز علي يا أبا محمد أن أراك في تحت إلى الله أشكو عجري وبجري والعجر مجندلا التراب السماء أبا أراك أبا أشكو محمد تحت هي العروق التي في الظهر والبجر هي العروق التي في البطن ويقال ذلك لمن حمل هما او حسنا شديدا إ ل ى الله أ ش ك و عجري وبجري يا ليتني مت قبل عشرين س ن ة قبل أ ن أ ر ا ك على هذه ا ل ح ا ل ة ودفن ط ل ح ة بن عبيد الله في م ن ط ق ة في ا ل ب ص ر ة تسمى بالكلا دفن فيها عند السوق وقد رؤي في المنام ث ل ا ث ة أ ي ا م يقول لبعض الناس حولوني من قبري فان إ ن ل م ا ا ء قد آ ذ ي يقولون الماء قد آ ذ ا ن ي وكان أ م ي ر ا ل ب ص ر ة يومئذ وحاكمها الفقيه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ف أ خ ب ر بذلك فقام وجد أ ن ماء ينز إ ل ى قبر طلحته فحفر وحول إ ل ى قبر أ خ ر ى ولما ا خ ر ي طلحه وجدوه كيوم أ ص ي ب غير أ ن الموضع الذي كان فيه الماء قد اخضر بس المكان كان بنسيا ا ل م و ي ة فعلا أ ذ ن شديد المحل اللي ب ج ي ب لنا ا ل م و ي ة دي ش و ي ة فيها اخضرار لكن زيمه سالم وكامل حول بعد ذلك ط ل ح ة بن عبيد الله أ ح د المبشرين ب ا ل ج ن ة و أ ح د فرسان ا ل إ س ل ا م و أ ح د أ ئ م ة هذا الدين و أ ح د صناع تاريخنا أ س أ ل الله جل و علا أ ن يجمعنا و إ ي ا ك م بهم عنده في جنات و نهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر و إ ل ى أ ن أ ل ق ا ك م ب إ ذ ن الله مع علم جديد و مع بطل جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله